الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فأوفر للذين تابوا والتابع سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 وقال فرعون ذرني أقتل موسى واليدعو ربه إني أخاف أي يبدل دينكم إني أَخَافُ أي يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يبتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انكم كاذبا فعليه كذبه وان انكم صادقن يصبكم بعض الذي يعدكم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 إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل الظالمين معذرةهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرراً والسماء أبناءً وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذاكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عننا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَأْذُرُكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتُهُمْ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ